アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バ ه アマ・バイ・アマ・バ م アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バ ل アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・ و イ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バ ا アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・バイ・アマ・ ب イ・ア في أحكام ال الأضحية. الأضحية.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 لقوله تعالى ومن َْ يعظم ُِْ شعائر ََِ الله َِّ ف َ إ ِ ن َّ ه َ ا من ِْ تقوى َ القلوب ُُِْ ولا ََ يجزئ ُِ الا َّ جذع َُْ الطان وهو ََُ ما َ تم ََ له َُ س ِ ت َّ ة ُ أ َ ش ه ر و َ ا ل ث َ ل ِ ي ُّ مما َِّ سواه َُِ من ِْ إ ِ ب ل وبقر ََ ومعز ََْ و َ ا ل ث َ ل ِ ي ُّ من َِ الابل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان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 هؤلاء ا ل أ و ل ا د يوحون عن أ ن ف س ه م نعم وتجزئ ا ل ب د ن ة و ا ل ب ق ر ة و ا ل أ ض ح ي ة عن س ب ع ة لقول جابر أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نشترك في الابل والبقر كل س ب ع ة في واحد منهما رواه مسلم وقال أ ب و أ ي و ب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ط ح ي بالشاه عنه وعن أ ه ل بيته ف ي أ ك ل و ن ويطعمون رواه أ ب و داود ا ب ن ماجه والتمذي وصححه والشاه أ ف ض ل من سبع البدنه أ و البقره إ ذ ا كان هناك س ب ع ة أ ش خ ا ص أ ر ا د و ا ان يشتروا بدنه جمل أ و قعود فيشتركون ا ل س ب ع ة في هذا القعود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 بسبب كبر ي سنها ولا تجزئ ا ل م ر ي ض ة البين مرضها لحديث البواء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ر ب ع لا تجوز في ا ل أ ط ا ح العوراء البين عورها و ا ل م ر ي ض ة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه أ ب و داود والنسائي التي لا ت ن ق ي أ ي التي لا مخ فيها هناك في بعض العيوب م ك ر و ه ة ليست يعني م ع ي ب ة تجزئ فيها ا ل أ ض ح ي ة لكنها م ك ر و ه ة مثل م ق ط و ع ة الاذن أ و م ك س و ر ة القرن كسرا يسيرا أ و مثلا ً تكون ج ذ ع ة أ و ث ن ي ة و م ك س و ر ة السن بسبب ضربه او كذا هذه لا ب أ س فيها أ م اما ا ل ه ت ء ا ل ت ي س ق ط ت أسنانها بسبب الكبر هذه لا هذه ت ج ز ى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 ضحاياهم ووفق الله ج م ي ع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد